أبوالعالمين أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابن العثيمين رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه خبر بسن اعتبار تقسيم ب اعتبار طرقه باعتبار من يضاف اليه باعتبار من يضاف اليه و باعتبار او كسايكا بالادريتا باليو الادريتا بالي صلى الله عليه وسلم تائبه نبيك خيه مرجي خيه أقر بالدراء بالي صحابة نابي خويها أقر بالدراء بالي خواهي الصحابة ويرحمك الله نابي خويها ليروا أرون نبيتها خبر باعتبار من يوضاف إليه باعتبار بكسي كأدلة بالدراء أكبرت أفرمي ينقسم الخبر باعتبار من يوضاف إليه إلى ثلاثة أقسام أبدا تسين بشو سين مرفوع وموقوف ومقطوع فيد مرفوع تعمل لرفعته لبل يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لدفع مكانته ورفعته كفيتر مرفوع يا نكريل بلوبيا ك قسيك سك اخويني صلى الله عليه وعلى وسلم وموقوف وتا واستوى لاخوي هات مرفوعنيه موقوف لبلانبري مرفوع موقوفه واستوى اغناء اخوي قصي الصحابيه <سؤال> ك باعتبار نونانب واستاو باعتبار اويكم مرفوعني وي في موقوف باعتبار اويكم مرفوعني بي بيوتري موقوف يبقى درم لوق صحرايبا ومقطوع مقطوع جبلي تالا قصي تابعنه واواني باشا الفرف المرفوع شيخه فالمرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه او حكمه او يدريت ابالي فيهم الاخ وصلى الله وسلم اخوي السربي حقيقه الله عليه وسلم يا اقراري الله عليه وسلم وحكمنيش يعني بلاي للسنه بيغمر بل لا السردمي بيغمر اخو عيسى وسلام وابو بل ايما للسردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم خايل خايل سرب حكم سنتي عنها لا علماء وي الشيخ فرميتشي في المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه او حكم فالمرفوع حقيقه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بنسله قصي بهم رخيعه وسلموا انما الاعمال بالنيات وفعل هو كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين اصابعه سجد يفرج فرج بين بين يديه پنجكان تفريجناك بين يديك اما فرج بين فرج بين يديه يعني اا ما كرمعات بوعاء او سا ده يصير بلاونه ذكروا شوف اذا انسان فرج بين يديه زور بلاوي كيتوا زور بلاوي كيتوا على ذري نشرنكيتريش تديك من خلق بينه او سجد ابرده ماشي بويا الله عليه وسلم كان اذا كبّر رفع يديه فعله او اقراره مثلا الصحابي كوتيان الهمور كات يقول الله واحد اخوي يعني و تيبيبل ان بو و تيليبرو صفته اخوته يا حسكن بخوينا فمي بيبل اخوي يقول طبعا الفعل المرفوع حكما ما اضيف إلى سنته ما اضيف الى سنته يعني يعني بوثي من سنته كذا سيدويا صحابه الله للسنه في ام الرخا اويا انا مش طبعا اقل هات قصي أم الصحابه اما قصي تابعين به قلت لي للسنه في ام الرخا اويا صلى الله وسلم اخوي السربي او نافع حجه شو قال تابعين هذه الطريقه كيف هم يعني رازقون يعني ويا لو رونقوا كشنابت باشا افرميه اوعهده بدريت بالي سردي بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول سردي صلى الله عليه وسلم مثلا كنا نعزل والقران ينزل ما ادريت بالي سردي بيغمر صلى الله عليه وسلم يا كنا نفعل كذا ولا يمكن علينا أو مانا ما كردون كل شيء لذكرها طبعاً أما أكبر بيئت بابي إقرارها يكون نعزل القرآن وينزلها أكبر بيئت بابي إقرارها بالأمر للرأسية أرى بابي ما هو بابي السنة باشا تشك على ما هي إما لو سرد في أمريكوه ومانا كرده كوايا كردوها بدل لصر سنة يتيه وكالا تمہ اگر باشا بلکہ پھیون پھینک زان اگر پھیون پھینک زانے خواہ روزگار پھی زانوزگار وسلم باشا پھیون خوا نہیں خواہگار زانوی اتق الله خزانه كان بيغمله صلاه وسلامه خالي يا ام عطيه كنا نهينا عن اتباع الجنازه ولم نعزم علينا نهي مالك ولم نعزم علينا اعزب شمال السنه كراو جختي شمال اثر بسن كراو باشا افرمي او نحو ذلك مما لا يدل على مباشره ايها إيطر ما أوضيف إلى سنته أو عهده الله سردنا في أمريك وابوي هارش ليكي تلبب واتيان به أو إلي بفامي كبي أغمريك وعلي صلى الله عليه وسلم خوي مباشري كارك ناك ولكو كسيك الصحابيك اللوامان كردوا أو حكمي شي هي مرفوعي هي ومن قول الصحابي بالله أمرنا أو نهينا صحابيك بالله فرمنا في كراوة يا نهي ماليا امر الناس ان يكون اخر اخر احدهم بالبيت الطواف سبرد بنهينا انه هنا عن اتباع الجنازه انه هنا عن زياره القبور ولم يعزم علينا امرت لانه هنا نحويهما وكو نهي كقول ابن عباس رضي الله عنه امر الناس ان يكون اخر وتهنا و بالبيت يعني الطواف واخر واحد بالبيت يعني الطواف الا انه خفف على الحائض يعني حائض طواف وداع لسني طوافين طواف, طواف وداع الا أنه خفف على الحائض لسر الحائض التخفيف كلا وقول ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لا يما لك رش جنازب كوين وعزمش ما لسنكرا وجختش ما لسنكرا في سيرك نهي كان هناك نهيهات وعزمي لسرنك رابو وشي ها برا؟ بسيارة كمتينة قيشتي نهي بيلا شتيك وعزمي لسرنك رابو وشيتيك؟ نهي موصا خوالبو التحريمة أقر أحسنته أحسنته نهيهات بوهر شتيك عزمي لسرنك رابو كاراهته عزمي لسرك رابو تحريمة تطبيقنا لسرعة كتابة أنت لم تكن أشابك أبتك مكروه؟ مكروه؟ مكروه؟ ماذا تعتقد؟ ماذا؟ ماذا؟ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترق لهذا كان ملزم يشدناه كوازي إلي بني أبو مرم شون جنازة مكروه؟ ولم يعزم علينا كوازي تشيئ؟ كرحته أمجم الذبي ألباني أو ك دروس عفريشوني جنذب كوي بالام بالراسيه كرهاتيه راسيه كرهاتيه افتح حديثك واضحه يعني ككرهاتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور يعني ذكروا الدواني كتسدان قبل سانك اوش دورني لا اولو رجان نهيا لك رابي حرام كلامي ليه ف حرام كلامي لعنت لي كنت لواني سداني قبل سانك وكو مذهب الحنبلي ك اشكري الزوارات بمبالغه باواني كزور سردانه لعنتك يا ابو دوم الموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ابتدت بالصحابي ولم حكم رفع شبهه اثبات نكري يعني شيء حكم رفع شبهه اثبات نكري صحابي شكاتك قولي اا نالي حكم مرفوعية أو كاتي اشتك بيد مجال اجتهادية يا أبي أقر اشتك مجال اجتهادية يا دانبو بابا غيبي بو. معروف نبو اللبني إسرائيل واشتبق يا راتو اشتشي لإسرائيلات ونهي اشتك إش غيبية باسي غيبة باسي اشتك بعلمي با إنسان خوي بيناقا أو كاتا ألين أو حاديثة حكم مرفوعية بل مبارا لقيا مدوار طبعا اشتوال إسرائيليات هاي يا في بيشو وابو اشتيوا الاسرائيلياتها أم أم املا اسرائيل ادني بيستوا ماشي عمل درس لرسلامته وهربها كلا اسرائيل ادني بيستوا مرجت البنشيبو ريچبي بس اشتاد ومجال اشتيادنا بيت بيقولوا نفت منلن بساري ميراثي اللي بكن والله ما قدرتوا الله كل مسعود بساري ولا مجاوبه ولا بيها منو خاشا بايو توه شسواس بخويك رايك بموافقه لراي بيغ مليس وسلام هل بويا مقيد بالكتيبك هي النبي الصحيح الانباء شتي اوينا ومن احاديث الانبياء سليم هلاليه عادتك هي يعني زور جال الله يجي الله ام وحكم رفعها زور بجي باسي شباسي انبياء او بيش ترشون بونو اني شد براسي ذات اللشي اسرائيلات الره سنركي صحيحه بالله كان معروف بهيش الاسرائيليه ناغريت واش الاسرائيليات بيقرتو حديث حكم رفع ورناغريت هو قالت لي اسرائيلاته ريغرتوها بويه ااغداري وكتابا لاشي لوي بمناقشه حديث الشكانك او كيو روايتك دو تشوين بوشي بو اما كشكي حكي عرفت وهو له, له حكم الرفعي الترجيح هذا موقوفه كترجيح هذا موقوفه او ترجيح وهذا كموقوفه حكم الرفعي يتكامل لباب لباب الراي وناوت يعني راسك اظن نقول اسرائيليات وريتوها الا ما كان صحابك معروفين باش الا اسرائيليات حكم الرفعي باركت او موضوع عنيف براسي زهر اسرائيليات يا قلبه يعني صبرت قصيد صحابي سترج بميزان 100% وهو حجه على القول الراجح اما مش برساله شي برساله حجه لسرقول الراجح علماء اما لي الترجيح ام بي اوي كانت يقلع على المجه الراجح دليله سروي خلافه الامباب توايا اما الراي الراجح اكو شيء مرجحه اكو ترى اي راي تشي ترجيح دان ايش نسبيه بخاري او الراجحه لا مو راجحه مش تشي نزبيه مش تشي اجتهاديه افرمي الا أي خالفة نصى أو قول صحابيين آخر يا مثلا دجي نصيك في غمربي صلى الله عليه وسلم يا دجي حديثي الصحابيك تربه أقر هاتف دجي حديثي الصحابيك تربو وخذ بالنص أو كاتا عفوا فرمي إلا أي نصا أو قول صحابيين آخر فإن خالف نصا وخذ بالنص أقر حديثي حديثي صحيح ما نهبو وقتي صحابيك ما نهبه. حدثك دجي وتي الصحابيك أو حدثك قبولة كان يخينا بيش وتي الصحابيك أي قل هاتو دجي قصي الصحابيك تربو وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما أو ساراجحكي عن مراقريت كواتي استقصي الصحاب بسي باشو لم يعرف له مخالف كاز نزان دوا مخالفي كاز مخالفينك دو مخالفه بكري نصق بمخالفه بك مخالفه بكري صحابه حالة مخالفه بك لمسي حالتها بدرنيه قالوا زيمنا افرمي راجعها وثانيه قال كز مخالفينك اروح الجايه ابلدي باباتي ان شاء الله دي مساري لباباتي دعاتوشهتي مساري اقدر خواتم الباقي باقي ابدا برتل باباتي الاجماع اجماع السكوتي جوي اجماعي يعني ان باباتيو الكنيسة يتم ناقش هيك شاء الله ترجح نادي يا ساتر باسكينو روني ياكينو ترجح هذه الناجه قصيتها اي مخالفين نص ونصك يا اخي اقرا قصي صحابيك الخلاف يب ترجح هذه بيننا بين السدواباتيك كشيله سره كم بابه ابيك قصي بيت ومخالفين بيت قصي الصحافيه بيت ومخالفين بيت اغر قصي صحابيك معنه ابو ومخالفي نبو, نبو. كمنه العلماء الله ان امم اجماع اجماعك السكوتيه وحججك قول جمهور الصحابيه كالبك وكس خلافك الله ان ام اجماع اجماعك السكوتيه وحججك ومساله اجماع السكوت ايهرين ان شاء الله بابتي من درسي آيين دا كي باسي إجماعا بالله مليرا وإما باسما باسي بكم قصير صحابي حجانيا ويراجحا إن شاء الله قصير صحابي حجانيا و إلا ما قل إجماعي صحابا بيت هميان كوكوان لسار كاري أو كاتا حجيه وليرج بابتيا كيا ومن ننبي نواياني كم جار بكمي لعلماء بين باسي عن بابتها بكم يوجه يعني بتفديل اكتبه اصوله كم باسي ان اوجه وثاني اقر صحابه اجماعيان به دروسه دواي اوان خلاف كي الشيخ عثمينتي باسي بابتا توزيق باسي اك اي اقر هاتو صحابه خلاف ينبول اسردوا قول دروسه بي قولة كي دواي اوسا اماين باسنا اكريه اوي صحيحا صحابه اقر خلافيا بقول السر دو قول يعني اجماعيا نهى تنهى دو قولي لا الموضوع نابي قولك تردا بهني او اياتيك انا قاو تفسيريك انا لاو تفسيركيتي انا لاو قولي لا سرها جائزين قوله تشيبو دو ياسا الا ما قال قولك تجي قولك كيف يشو بيت هل التفسير كان اودو قولي في يشو بيشو بيت اي دولس دو خلافيون باجماع بك لسر اشتاء وان خلافيا لساريبو ومسأل هيكي وصوليها خلافها يلا بينها وصوليها كان اكليشت اوان خلافيا لساريبو ببيت واجمع ناقل كي لساري واجمع ببيا لسار اشتاء وان خلافيا لساريبو وإن شاء الله بابتاني والله كينو باسي اجمع زياد الدريجي بيدين وزياد الرنية كينوى بقشتي ام قولي عطيمين ليرا قوليكي صحيحيني كافرمي وهو حجة على القول الراجح بل, بل ليس بحجة على القول الراجح وهذه دليلة هي ندريته وهذه دليلية دليل دليل خير الناس قرني بلغني لو إقسان حجية. والسابقون الأولون والسابقون الأولون هل بلغني لسألوك حجية إقسان حجية والذين اتبعوهم بإحسان هل دليلية لسألوك إقسان حجية ويا أم ذهبا مذهبك صحيحني يا نبي الصحابه معصومين يعني كذاك جمع معصوم ابي قصيح حجانيه قصي معصوم حجيه قصي معصوم حجيه صحابه جمع معصومين بيقسيان حجانيه يقسيان دليل نيا باشا افرم والصحابي ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابي و ثانيك بقا تاخذ مثتي بيغمر خالص صلاه والسلام خايل سربي مؤمنا بالرسول ايماني به نبي ومات على ذلك ولا سله امر ذبيته انك وتي مؤمنا به بوي اواني به بلا ايمان بينهنا شملانكات شملانك كفي كافر ايمان بينهنا وجهله ابو على ذلك لسله امر ذبي بوي اواني ويشمل أنكت وآية عيسى عليه السلام كا بيغمري قوي بني لإسرامي عراجة موسى بني آية الصحابين بيحقوا قيدي كيبوزاد وقربوث للا بيداريا هركاسي لخوبي بني هركاسي لخوبي بني اعتباري بني بل كو اعتبار بشيان. او باعتبار بياء ها او بي بينه اعتبار ب... بيقضيه ابي له اداريه بيت باشا اي غير كسكان ايماني فيه هنا و بلا هالقراود و يهم سلطان ايماني فيه رسوله هذا جينا ماو تام مردوه صحابيه صحابيني خلافه بويه هني كانت تعريفك يلا الله انه انت خلى لا او معنيه قصته راضي دكشبل وبين ومعني سكنه وتفدي ابن حجر وعليه الله و انت خلد لدريته ومعني و انت خلد لدريته باش ايجر كسي يقمر خاوبي بيني بامر ديوتي من لو كعت يتخدمتي كذا مشاكه وفاته خرجين النقر الصحابه اجمالك امام مسليك علماء خاصين كذو فائده هتي الموضوع ابعت لكم شي فائده هتي ويا بابو باش نيبره فرمي والمقطوع ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده يا اخي عفوا عفوا فرمي والمقطوع ما اضيف الى التابعي الى التابعي يعني حسني المصري وسعيد كوري مسيب او مسيب ودوي اوانش مالك وزهري ودوي اوانش احمد بن ريحان شافعي وبشوان ابو حنيفه ومالك فاش احمد الشافعي بخاري ومسلم اما قولا في المقطوع اما قولا في المقطوع مقطوع يعني قطعي كي قطعي كي بلوي والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول بقاة الصحابي وإيماني ببيغملي قواهبي وما على ذلك بش مريه لسأله لسأل إسلامة يا كي طبعا أما لا يريد لي شيء خبر بيودري أثر بش يريد لي شيء بيران بالله باشا بيودري مقطوع له اكتبي حديثة أما للراسية يا بابلهم لا علمي مصطلحة أما للدلاسية حديثة واني مقطوع اتكام بلتعركة لذلك لدينا خبر و اثر والله اماني الصلاح اواء الصلاح ينكردون لسري او بوتري و او ما و تشنيك يعني او كاسيك ببيني صحابيك ببيني في بوتري التابعي علماء خلافي يعني, يعني يع او اندابي بينيك او اندل قليب او بوتري لقليب بو. ان شاء الله بي ادري الصحابي سلاميك اللي بقاوس جويكيب داتوا ياهر بيبينيو ياهر بقابيو ابن فيوتي التابعي ان شاء الله تعالى affirm اقسام الخبر باعتبار طرقه او باعتبار اوانبك ادرا بالي اللي را باعتبار الرلاكانيتي affirm ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر الى متواتره واحاد ابيتان دبشوه متواتر ابيتان دبشوه متواتر أحد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس سيكا نمبيا واتوزي وردكاري أكا بواوي باسك يعني تيكلنبي طبعا التواتر أصلا أصل يعني شيء التتابع يعني التكاثر هو بريتل التواتر يعني التتابع التكاثر أو التواتر المطر يعني يعني نزل المطر بالغزاره يعني, يعني تتابع ثم ارسلنا رسولنا رسول ثم ارسلنا رسولنا تترا في غمران قوم ان انها تترا يعني يتبع بعض ويو ويو بها بها ثم ارسلنا رسولنا تترا ولا اصلاح افرم رواه جماعه او حديثيا ما يعني الحديث يعني الحديث الذي رواه جماعة كثيرون كو مالا يكي الزور نيو مثل جماعة يكي الزور خلافة أو جماعة الزورة تشاني و تروا سي تشل بنجا حفدة و إلى كم تروا زيادة ليش و تراه ليرها تقيد الزور باشت اللي جمالها. افرمي يستحيل في العاده ان يتواطؤ على الكذب لعادته مستحيل محاله ام كسانا ريكون يعني او اندك هز بيارته محال ريكون لسردرو برسدان حتى خلقي كفريه انا خلقي جباريه واه بروح الله بحشه خلقي كلال يا عدل الريه خلقي كفريه خلقي جبارا خلك يغرك خلك بونمنا اهلي يغمز جودم بين قصير كان حرك يعني احتمال او دل دل انا اقدر بي سيش من خلقي خلقي خلقي محال بي او كسان بون ومنتو دكاس 15 يعني امكان يونيق يشبتني اكو دسيانتيك الكردبي تلفوني ابو يكردبي هتا ام محاضيها ابو كبري محاله دسيانتيك الكردبي او بيو, بيو تي متشابه متواتر بحثه لا تش بعيكو ام كسانقسي كان البيو تي المتواتر ابي اسنادي كان بلا شيء تحس اسنادي كان بلا كيف يكون محسوس؟ يعني يدركوا بالحس يعني كيف يريد أن أعطيك بحسة حسة كيف يكون حسة كيف يكون؟ بسنة و تسبيا تام كردنا وابون كردنا هذا يريد الإحساس حسة كيف يكون هناك لا شعوري فيها الله لا شعوري فيها الله أينها؟ ماذا؟ سيشيقة تمرجيكي بدانا يكم جماعة كثيرون أبي ربيعيتي بكار هلوها أبي أو جماعة يستحيل وفي العادة تواطوهم على الكثب مستحيل بمحال بي بيرك ونسردلو أون دزور سي أبي إسنادي بلا يشتيكي محسوس بلا يشتيكي ولا يشترك محسوسة، وشتماع بنيواب بي وشتماع بيس آواي، و... آوها يعني. بل منه همو يان بالله همو يان بالله يوكسد روزنا دولارتين. ناكيكو ندوان وندان ونركيش كوتون همياجو دروزنا. طواف، ومتواتيرك وكسد روزنا طواف. بل منه علماء مرجعان دانا. لباله مرجعان دانا بل منه نال اشتقوبہ تصور اوبا بیروت پہ گئی سا اگر ہم سر خان بول اللہ علیہ سہل آتی بادشاہ آیا سکین مقبول السلٰ اشتيكي محسوسنيه يعني اشتبيه بيني هستي بيبكي وشو بشبره اشتيكي يعني بنمنا صوفيا كان بلا نؤذكرني كان هو هو اكين الله الله اكين تسالك والله وايه حسب سلاحتيك يتبوا متواتره بي عمر شنيديا بدي بباشا فرما كم وقوله صلى الله عليه وسلم ان كذب كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار طبعا حادثه متواتره كان زور كمن متواتر ايش دو جور يعني متواتر لفظي متواتر معنوي لفظي وكم حديث لفظ متواتره يعني, يعني هم قوي جرتهم باللفظ اي جرتهم وزي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من, من النار نذكر لحافه صحابي حديث جريته كانت الدليل سري في امير خص صد صدقس كردوا قصدنا صدقس كردوا متواتر لفظي شلون متواتر عفوا متواتر معنوي ام لفظي متواتر معنوي وثاني سي كل الصحابه هم ينشتهي غير نواحي يوب واتايك بمعنى والله ما يغم بس الشعبون ان الرسول هو مسح كرسه ومسيح كل أسر خفة كان زياد الله كان يرنوا بلهم ها ركز يكون بازروا دائقوا او كان السفر بوء او كان لعوب و أو كان لعوب أو ماشا براهين أما لفظة كان يوم من السلوان الرسول يقول مسح على, على خفة هل ركز كان بأصوبة يرنوا بلهم ايه نتيجة مسح على الخفة تيكا شئ لما ستواهتلي لفظي معنوي هم لا تنزل ورأساني وانظومة بيقوني وانبو أظن بيقوني ما أخوينت أو كاتر سروي حلب يخونت أنا ونبو كاتروي باشا أفرمي والآحاد آحاد شيء طبعا آحاد غير متواتر أو سوى التواتر ما سوى المتواتر غير متواتر فيوتري آحاد آحاد يجل تاك تاكو هاتو يعني كم يعني كم بلان بني متواتر كالزورة التواتر والتتابع زوري يغلدويا وهو من حيث الرتبه ثلاثه اقسام لحيل الريبلا صحيح وحسن وضعيف صحيح حسن ضعيف ام ام ترتيب بندين كربوتشي ام ترتيب بندين كربو تواتر لفروي التواتر غشت التواتر صحيحه مجال قبول نعم هل لفر بيو دي التواتر ماشي بريان بلام ام بو اما لفروي ثابتتي وجاري وهي صحيحه جاري وهي ضعيفه جاري وهي حسنا فالصحيح ما نقله عدل او هم مرجه صحيح بتاني عدلك بكره فعدل اشياء عد برتي لا صفته لك سكي للراويكيا تقوي خابك ولا اشتخراب دوركيتو وتواني يقول لك اول سبشوكاني بردوام نبيت عد تام تام ما كاش تام الضبطه ببسي تامه الضبط تام الضبطك تام الضبطي ضبطك تام بها يعني تام ك حفظي باجبيت يا حظي يعني اقل لبركدنه لبركدني باجبي اقل كتابه كاني جينوسيتو بباريز بركينادات بركينادات ابناوا بے رضی نا بخت بخان دیہاتھی بخا بی سن مت متنا سنادین متھا سولی سیاح رویل ریئلی بیس بیچیل سہلوں وخلا من الشذوذ والعله القادحه فرمي ولا شاذ بدربه ولا شاذ شاذ بدربه يعني حاجه اذا كان شاذ النبي شاذ شيء شاذ جي. هو روايه الراوي المقبول مخالف سنت سنت هو روايه الراوي المقبول لمن هو اولى منه اما عددا, أما عدداً او توثيقا يعني شيء عددا بون هنا الدرابي بون السيان ز ريمان اكو حديث بنججولانه وك السيان زين بنوعيه تريان بنوعيه اللي كان يشير بها كان الله يحركها زك صلن يشير بها كان لا يحرك ويحرك وبيوتمان بنججولانه ضعيفه بنجناجوره او توثيقا يعني شي يبون من ادوانها الثيقا هالمقبول شكا ابو فو جوز جاكر بالحديث منكره هل منكر هل مقبولنا بمخالفه شيء غير فيده منكر اما قال مقبول بمخالفه غير فيده مقبول بمخالفه غير فيده شيء بارك الله فيكم افرمي ابي شادنا بحديثك والعله القادحه ابي الهاء العله القادحه عله قادحه اي ثاني كل دربه ثانيكه تاثير بك يعني اللي قادحه قدح يعني عيب عيب عيبك كاريجلي هبت هنا جارني علها يا نابت والله هنا علها يا كاريجلي ابيت قلنا جار بهاي زل يعني رابع كان خلافها مدرس او قال له اشتباه والله احن زر إلا كان هذا سر حديثك إلا كبنوع كتاثيره هذا سر حديثك باشا اسمع علتيا علتيا عيبك لا مثل سندي حديثك هيا ودرناك إلا بك شبتنا وقلائم معلموا ابو صبور النبي باشا أفرمي وكل هذه الأقسام عفوين أفرمي والحسن الحسن ما نقله عدل خفيف الضبط عدل ما باسكر خفيف الضبط باسي أول ما كلك ضبط جوار الضبط صدر ضد ضبط كتاب ليرا الضبط قالوا لا مشكي باشا قالوا عن زور بلي متجني مشكي باشا كسي مشكي باشا بيعني اشتيشي لبيلة جيتو بسنة المتصل لرباس مان وخلا من الشهذوذ والعلة القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيحا لغيره أما حسنا أي قرهات أم حديث حسنا ندى طريقها تحدي طريق تريها هل هو الرتبية الرتبية حسن أما برزبيت درجة صحيح فالله إلا الصحيحة كيف يشتري جايكي صحيح لغيره يعني الصحيحة ندبخو ديخوي كيف تتحرك ترو؟ يعني أم حديث الصحيح من غيره الصحيح أم لا يوجد طريق تروى أقول صحيح جاي كينو وأقول الصحيح جاي كينو زور بانشا و ما خلا من شرط الصحيح والحسن نهات باسي الضعيف البوبك أو تيهر مرجال و مرجاني باسم كرت نبو لمرجكاني حسن أو بيوترشي بيوتر حديثي بيوتر حديثي الضعيف يعني يبون أن السيب حديثي حسن كلمرأة كانم عدد نبيت قلنا خفيف الضبط نبي بلكم خراب بيت هل كامل الامان هل كامل او ديوانيه تابعه عندكم متصل نبه او ثانيته دابه بلام شابه او شعليه دابه بلام عليكي هل حديثه كفي ضعيفه به ما شب يعني لا يشترط الاجتماع هذه الاسباب يعني لا لا تشترط تجتمع هذه الأسباب الأسباب أنه مجلس بيته هل كاملين يكفي أو تكفي باشا ويصل إلى درجة درجة الحسن إذا تعدد طرقه حديث يكمان بوهات ضعيفه دوانه سيانه تشواره بينجهات هل ضعيفه يكبابته أبيت حسن لغيره يا مودمان حسن أبيت صحيح لغيره أي ضعيف أبيت حسن لغيره آه. طبعا كما حسن ابيته صحيح لغيره ضعيف شبته حسن لغيره بمرجيك افرمتي على وجه يكم اذا تعدد طرقه اقل شان طريقه كهبه او او, أو ضعيفة على وجه يجبر بعضها بعضا يجبر بعضها بعض يعني بعضها يعني يجبر بعضها بعضها بنو من استنديك هي كسكتين من قطعة استنديك من قطعة كسكتين يا ديارنيا لستندي تلب مارو نبتو كسكتين كسيا الضعيفة طريقة ليش مان هير كسيا الضعيفة خفيف الضبطة بنوك ندروزنا ندد جالبو نكذابو فقط ضبتي باش نبوه. باشا كسي حفظي باشني قصي يارته كسي ترهم ضبطي باشني قصي يارته كسي ترهم ضبطي باشني هما قصي يارته كسي تري ضبطي باشني هما قصي يارته في علم حديثك هي من الضعيف ما اهمو بيوج باشهنا كوبونه تلسر قصي حكاتي الضعيفه شرنيه كابره بها يخربوا بلا كلام جاري وهي كابره امامك امام وك ابن الله يع ابن الله يع قاضي مصر بيوك بيو كو خيزو كامل الله يع حديثه ضعيفه الا كسيكو نبي عبدي لكانه نبي حديثي مقبوله قلنا حديثي ضعيفه اي بي اي كي ابن الله يعبو لفروي لسد ورقنوسيتي ومكتبه كيسوتاوا ما شبره قلنا حديثي جرتي ابن الله يعه ندرسنا نا شوكولتيج بينا شوكولتيج بينا اها دواي بي ثبته داري كي بقوه ماشي برا بز برو طلمويه بينا دوان بينا دبينا طايق بقوه فياكا لا يعني اقدر بي ضعفك الزور بقوه بي فياكا بلان بون منا تشنكيل كداري توك مو قائم بينا بي. لا ينجبر جفران يكتب نقصاني اكثر شوف رانا كانوا برينا كانوا حسن حسن لغيره لبريح حسن بخدي خوينه بايل حسن جاي كاينه حسن بلا ما غير وكل هذه الاقسام حجه سوى الضعيف هم هي حجه ضعيف نبي كان ضعيف او ضعيف؟ ضعيفيك ند وتحسن لغيره نا. هل ضعيف ضعيف هم حجه وقبول اكره فليس بحجه يعني ضعيف حجانيه لكن لا باس بذكره في الشواهد ونحوها هيك ابتداني او شاهد بغيره تو وامثال الشاهد بغيره تو لباب فضائل اعمال بيقارتو. لا باس بها او اضطريت طبعا محل خلافة مذهبي جمهور وثانيه اما ثاني ان باسيك ظلم هنيقلب الى ما هنيقلب الى ما علينا نابي بهي الشواذ زي حديث ضعيف بغير يتوى بمرجي بالضعيف هنا بجربته هني كثير ان شاء الله شديد نبي وتكررها كل خدمتها على دروسه وعانيت انا به وهل هذا حديثك اصلي كهبي حديثك اصلي كهبي هل هذا اصول دين النبي لا فضائل اعمال بي. يعني لا فضائل اعمال وهل بها بي ونبي بي امر وتوا وبي جرت واما جبك ابو يك بها ك بالتمرين نادى صلى بي يوم ولي خيسو وسلم على شاء الله مذهب مش صحيح بخلاف مذهبي الشيخ الالباني واوان اقدر شي انسان خو بارزيب كلي باش بلا موك صحيح صحيح ان شاء الله امه اسلام لدير زمان ولا سلام هات او شي انو تنى النا به خوجن ضعيفان جرارته اجى خر خدي الضعف والصحه شلتينس أما يستعيو عليه وحاليا كاتي أم ذكري والله إني أشهدك وأشهد حملة عرشي وملائكتك, وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا أشهدك لك وأنه محمدا عبدك ورسولك شوار جال من بأس الحسنة الباني والضعيفة هكذا يعني اشتوالهم جهراء ونقول لما أضلت اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل ان اضل او اضل نظلم او ظلم نجهل او يجهل علي البن بازي رحمه الحسن الباني ضعيف ايه حديث الالباني رحمه الحسن ابن بازه ضعيف اكو حديث شيء حديث اجل عفرد بالغ هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه ان المراه اذا بلغت سن المحيض ان يرى منها الا هذا وهذا اخرت قشطه بالغون حلالني الا امي وام لي ببيي هي الباني ما قاعده بالرسو كده مشاو جائزه بخيط الدشن هي حديث ضعيف وحديث ضعيفه, ضعيفة. خالدي كوري دو راوي حديثها كعائشه يعني قشطه عائشه وكوب هل هالراوي كي ضعيف يتداي هل هوها ما تنكاشي كاشي كيشيكي كاشي يا يا كاشي كاشي اسمع كم حديث كي قراتو اسمع يكشي تنكي له بر يعني اسمع كلاسيكي تنكي هالا برو لكاتك اغرسلي تاريخ قيتماشاغي شوكا. اسماء لكات هجرتا ازيكي 18 سالبه افراد 18 سالا كعايشه خوشكي كي تسكودي ده تنكودي ده خدمت بيغمري خو سره رسول الله اوش بياله افراد حلال ني گشت ها گشت سنه بالهبون بacceptالغبون... هيچ لبين الا امو امنه بيه وي الله انا مليكي قادي هذا راسي مليكي قاده حلم حديثا مسمان بارك الله فيكم مسمان المساليد ضعاف هرخوشتك نسبيه وي بلاي نابي ضعيف جريته يا خويا حد ضعيف جره بس بلاي الله تعالى ضعيفه يا واكي تتبه ابن العربي لوانه نابي اكل شيء ضعيف لي ترى بابته ان, إن جات شيء اخوي مساليك تحرزه ما قيتي كردنا في العلم الحديث الدراسيه حتى او ما زبد بك تنبي لحديث باشر تامزبي شلبيت يعني مزبكي الالباني او لم باعث لمساليه حديث ضعيف ها هل خدي دراسات حديث او لا هل مساليه ان باعث حديث ضعيف او صحيح حديث باب لم او احتياط له تنبي لم باعث بويه قص دروب ادم بيغمر فبيصيغ الأداء أم بريتلا كتابة أم بابتا أم كتابة لا مبحثي الأخبار فللحديث تحمل أداء تحمل يعني ورقرة أداء أداء كذنو بخشينوي فالتحمل وأخذ الحديث عن الغير تحمل بواء تريح حديثك لغير أخذ لمشايخ ورقري والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير حديثك بغير أخذ وأداء وللأداء صيغ منها, منها أداء شن اسلوبه كاتب حديث آداب كيف بيجي حدثني باشا لمن قرأ عليه الشيخ لمن قرأ عليه الشيخ كسير. قرأ عليه الشيخ حدثني. نمونا يا خ بخني بالسريعه الله يحدثني شلون لمنيا ما مصاكدان شلون حديث جيرتو. قال قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدية وقال حدثنا كذا حد... حدثنا فلان حدثنا فلان او جدان شوي بيقرية وهي بيقري حدثني فلان لما مصاكي خويبه فلان قد بيقران اخبرني لمن قرأ عليه الشيخ هل بحما الموضوع هرتواني بالله اخبرني يان على الشيخ او بخينته والشيخ باشا كيستس وجل عادة واعية اقرد درسك التايبات بيقرد درسك ايش عامش بي بيشوه ترسكت طيبت بحالتك يا ام جاري توك انت بس ما الحمد لله كاربات. باشا واضح يعني قرا هو على أو الشيخ او خمسر شيخ اري اخبارني بلان ما امشي اخبارني بهردكي بكاردي هم او اجاز صير لك الاصيغي وكسب اجازه كبيره تو يعني يسبون انه من لو مشايخانيك اجازين بيداو ماتوان بييرموليان بلا ما بشي بييرموا باجازه كتم اخبرني نابي الا ظلم اجازه يعني ابي لو انا فدام بني طلبه وزوري طلبه وجاري ابو مام صاكه حزير دوه اا خدمه طلبيه بك يا ونكراهم أو, او كتابي بس لابخوينا يكتبه كان يا بخوينا بو يتسئ امام الاجازه كش كتابه كان لمن روايتك او جد هاي هالك حديثه لو كتباني او بيرت لي اخبرني شيخي يا اخبرني فلان اجازه اجازه بي الرامه ماشي ا اجازه طبعا الحديث الدراسات اجازه قشتي اجازه طيبه اجازه لو كتب ولو كتب ولو كتب يا اجازه بهم باشا يا اجازه بخلقي امشار يا اجازه بهالشيء خلقي دنيا هي اما همي ببحثك العلمي مصالحنا دراسه اكري وانا كانني ابي وكان لي نابي وكانني مرجعاني شيء والاجازه إذنه أن يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءه اذن الزنداني دا طلبيا ابيليا بي يتوكل مع مصاحقه يرتوى هالشيء من يرم توجد من بي يروى او اذنه هاي اجازه تحيه اقرب يتو بقراءه مع مصاحقه اغربته بقراءة جنيكوند هل اجزني ادب العنانه وهي روايه الحديث بلفظ عن عنن بانه برقني شيئا لمنظومك ابنا وعن عن سعيد سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو إلا من باشا عبد الستار راكي كل شيء معن عن المدلسين عن كرم وتمان كيد قال لي عن لا قسام حديث ضعيف مدلسة كان عن ولا من الرأسية معن عن تنهى مدلسنا تنهى مدلسنا علين. بل كو غير مدلس مدلسش قال لي عن اقرها توعوتي عن ومدلس بوسع ضعيفة اقرنا صحيحة ان شاء الله تعالى وتي عن يحمل على السماع ليوي بيستوا الا ما غير معروف بالتدليس سوى كاته يحملوا. لا يحمل على على السماع إلا بالتصريح بالله سمعته او سا على السماع وحكمها يعني وحكم العادنه الاتصال متصل يعني السماع الاتصال يعني السماع وحكمها الاتصال يعني وحكمها السماع الا ممن من, من معروف بالتدليس الا ما غير كسمعروف وكتدليسك فلا يحكم فيها بالاتصال يعني بالسمع ناوي اسمعه بسويه لي الا اي صدح بالتحديث بالتحديث يعني بالله حدثنا اخبرني سمعته او اوشانك لي بالفعل اما بالله قال فلان فلان كذبتي ايه توش الله بيعمري غاوتي 1490 عام بينتنا وتي ها الناقريه وتي او ناخو باشا يا ان فلان فلان كذبتي اما امن اخو ابي بالصراحه ولا سمعت في اخبرني انباني انبانا سمعنا الى اخره هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم الصلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن, إن شاء الله وتعالى البابة اللي لعلون الصلح دي لا سأكري أو اندي باس ما قد شاء الله كفاية أو بسى بإذن أخواتي تبارك وتعالى أخواتي من داية ماندة سبحانك اللهم وبحمدك أشره لا إله إلا أن تستغفره